لا ينام والحب على العاشق مو قدر ليام عديتهم مرض وسباب مرضي غبينا عييت انا وبكيت وسبب بكى يا حماما انا بهوا قضر ميتا وما صابني منها كانت بيبتشمت تدفين العدياد العدياد العدياد انتشمت فيها من اللي محبوب قلبي براحات كرهت الدنيا باللي فيها وإلا شفته terett a dunya benne figa midde szutoo damat عقل في الغربان راني نخمن في ذيك الغايبة امتى تولي ونولو في رحبان يبراج قلبي من رقبينا في الاستهناوة عقل في الغربان راني نخمن في ذيك الغايبة امتى تولي ونولو في رحبان يهنا قلبي من شوف هالمرة منظرني وغيري معايا أنا هنا <سؤال> على من زهر جديد لي بغرصته وخلت قلبي سوف حتى كشوف هالمرة منظرني وغيري معايا أنا هنا من محبوبته قلبي راح olyan, hogy én nem tudom, hogy én nem tudom, hogy én nem tudom, hogy én nem jebeni na